هل يغضون إلا تأثيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت. لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إن مُتظرو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئاً لست منهم في شيء. ما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم فيما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالخيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إليهم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 لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي دع لكم